وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه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 وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن آتية لا ريب فِيهَا وَأَنَّ الله يبعث من في القبور.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 ذالكه هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها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 ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده, هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق أوصهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كل من غم أعيدوا فيها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريد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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيرِ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 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيب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 الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ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 الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 وَكَذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَلَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأيِمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهلكناها وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه ليجعل ما الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم, الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ألم تر ان الله انزل من السماء ما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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَسِيرُ بِهِ لِلْبِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ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 سُن ظُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ منه "...ضعف الطالب والمطلوب... ...ما قدر الله حق قدره... ...إن الله لقوي عزيز... ...الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النار...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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءٌ عَلَى النَّاسِ